111. الله بكل شيء عليم 112. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 113. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تفتمون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 لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَن نَّحِينٍ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ فَبِذَلِكُم مَّعْفٍ اللَّهُ عَمَّا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَ قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ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 قوم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا أو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 111. وقربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 112. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا 119. لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآتمين 110. فإن عثر مَتَحق إِثمَمْ فَآخَرانقُمَانِ مَ قامَهُمَا مِن الذيذ نَستَحَق لَهِمُ الألََانِ فَُقُسِمَانِ بالِالل فَيقُسِمَانِ بِاللَّهِ لَ شَهادَةُ نَا أَحَُّ مِن شَدَتِهِ مَا وَمَتَدَين ذٰلِكَ أدنى أَن نَّآتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ